وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وهو قول الحسن وطائفة من السلف وقال الطائفة منهم إن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا وإن كان شابين رجما بغير جلب لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما بالزنا وهذا قول, وهذا قول أبي بن كعب وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضا وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ويستثنى من عموم قوله النفس بالنفس صور منها أن يقتل الوالد ولده فالجمهور على أنه لا يقتل به وصح ذلك عن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وقد تكلم في أسانيذها وقال مالك إن تعمد قتله تعمداً لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصى لم يقتل وقال البتي يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات ومنها أن يقتل الفر عبداً أن يقتل الفر عبداً فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقيل يقتل بعبده وعبد غيره وهو رواية عن الثوري وقول طائفة من أهل الحديث لحديث سامرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه وقطعنا فيه الإمام أحمد وغيره وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى النفس بالنفس الأحرار لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يقتص بالأحرار ومنها أن يقتل المسلم, المسلم كافراً فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف لأن قتل الحربي مباح بلا ريب وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين يقتل به وقد روى ربيعة عن, عن ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال أنا أحق من وفى بذمته وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحربي والجوز وابن المنذر والدار القطني وقال, وقال ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما ير بما يرسله وقال جوزجاني إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنكدر عن, ال عن ابن البيلماني وابن أبي يحيى متروك الحديث وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أولى وأحق من وفى بذمته وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافاة فيقتل فيه المسلم بالكافر وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته إذن الخلاف في مسألة من قتل ذمياً ومعاهداً هل يقتل بها ولا يقتل بها الخلاف هذا في القصص منه فقط وليس في عدم جواز قتل الذم الوعيد في قتل الذم والمعاهد ثابت وهو اتفاق بين جمهور السلام إن خلافهم هل يقتل المسلم لقتل المعاهد والذم أو لا يقتل فهم يعني أول الشيخ أشار إلى صورتين لأنه إذا قتله متأولا وهو ممن له ولاية فهذا ارتكب إثما عظيما ولا يقتل به أما إذا قتله غيبا وهو قتل الترصد بدون يكون لهذا القاتل ولاية فهذا الجمهور على أنه فعل عظيم من الدين وأنه يقاص به يقتص به منه يقتص له منه وهذا جمع بين النصوص وجمع بين أطواله للعين فإن الذين قالوا بأن المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالذمنا ونحو ذلك لا يقصد بذلك المعاهدة المستئنة لا يقصد بهذا أنه يجلس قتله إنما يقصدون قصة والذين قالوا بأنه يقتل به قصدوا من قتل ذمنا معاهدا قتل غيرة فرصد له بغير وجه ولاية ليس له ولاية بأنه يقتل كأن يكون أمير أو قائد أو نحو ذلك فوجد او توقع خيانة من ذمي فقتله هذا لا يقاج به لا يقتص به لكن إذا كان القتل غيره كما يحدث من بعض أفراد المسلمين الذين يفتاتون على السلطان فهذا هو الذي يشمله قول من قال لأنه يقتل به نعم ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف وفي كتاب عمر بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة وصح أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء وروي عن علي أنه يدفع إليهم نصف الدية لأن دية المرأة نصف, نصف دية الرجل وهو قول طائفة من السلف وأحمد في رواية عنه وأما التارك لدينه المفارق لا نقف أن هذا المقطع فقر مستقلة نعم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا في الحديث هذا هو الحديث الرابع عشر وهو قولنا بسلامه لا يحل دم من مسلم إلا بإحدى ثلاثة التهيب الزاني والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق لجمعه طبعا غير المسلم والمرتد له حكام أخرى وهذه الله أخرى تكلم الشيخ في الدرس الماضي أو أخذنا شرح الثيب الزاني والنفس بالنفس والآن سيتعرض للتارك لدينه المفارك لجماعة ومعناه نعم قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك لإسلام وارتد عن وفارق جماعة المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان رضي الله عنه وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له بعدها ولهذا يستثاب ويطلب منه العود إلى الإسلام وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه في الفقرة السابقة الفتوى السائبة الآن عند مشايخنا وعلمائنا وعند كثير من أئمة السلف قديما وحديثا أن المرتد إذا توافرت فيه شروط الردة وقامت عليه الحجة يعني ثبت أنه مرتد عنده كما يحصل من بعض الذين قد يتنصرون أو يقع منهم ما يوجب الردة الكبرى فهذا إذا توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع ثم ارتد زمنا من الوقت واتاب رجع الإسلام مرة أخرى والراجح أنه لا يطال بقضاء العبادات حتى لو كانت أيام قليلة لأن بعضهم يقول لا يطانب لأنه يطول وهذا فيه مشقة وربما يتسبب في استثقاله للرجوع للإسلام في استثقاله للتوبة لا هذا فيما إذا طال العهد لكن حتى لو ما طال العهد لو ارتد أيام معدودة ثم رجع ولتكن هذه الأيام أحيانا هي وقت سيام رمضان وفيها صلوات أو وقت يعني قيم فرائض معينة فلا يطالب بها لا يطالب فيها لأنه في وقت يعني ردته ليس مطالب بشيء من فروع الإسلام طبعا هذه راجعة إلى مبدأ عند الأصولين وعند العلم قديم هل الكافر أصلا مطالب بالفروع غير مطالب هذه مسألة إضاءة يعني فيها تفصيل مطالب بمعنى أن نطلب منها يصلم يصوم وأيضا أنه يأتم على ترك هذه الواجبات بعيانها أو لا هو صحيح أنه ليس بمطالب وإثمه في شرك وكفر أعظم من أن نقول والله أثم لما ترك الصلاة في حال كفر وترك الصيام فالراجح في هذا وذاك أنه ليس بعد يعني أعظم من الكفر ذنب أعظم من الكفر والكفر وأنه غير مطالب بفروع الشريعة غير مطالب على جهة التفصيل هو مطالب أن يقبل الدين بفروعه, بفروعه وأصوله نعم لكنه لا يتوجه له الطلب الصلاة بعينها أو الصيام بعينه فمن هنا ينشع عن هذا كذلك أنه لا يتوجه له أي المرتد لو رجع إلى الإسلام مرة أخرى أن يطالب بقضاء الفوائت والهرائت نعم الله إليك شيئا في المقطع الثاني اشار المهلف إلى أن من كفر ببعض الملائكة أو الكتب المكتوب قال مع العلم بذلك هل يعدر بالجهل بمثل هذه المسائل الكبار يعني مثل جهد الملائكة أو بعض الملائكة أو النبيين أو في القرآن نعم إذا كان متأول ولن يبين له وجه الحق فقد يعدى أما إذا كان غير متأول وهو الغالب وفتبين له وجه الحق فإنه لا يبقى. مثال هناك وأنا اطلعت على حالة من هذه الحالات من زعم أن عيسى عليه السلام مصلح من عباد الله الصالحين وهو من المصلحين ولا يعد من الأنبياء ولا المرسلين طبعا هذه لا شك مصادمة القطيات المصوص لأول وهلة لكن هذا الرجل لما يعني بي له وجه حق والأدلة قال نعم العين والراسة الأدلة على أنه عدى نبيا ورسولا هذا من باب النبو والرسالة اللغوية وإلا فهو مجد مجرد مصلح مجدد في دين, في دين موسى عليه السلام طبعا اشتبه عليه الأمر وأعرفنا هذا الرجل يعني ترى معه نقاش طويل في النهاية لا أدري هل رجع أو رجع لكن قصد الأول ما سمعنا منه هذا القبر طبعا هو وافد لهذه البلاد وليس من أهلها ويفترض فيه أنه يجهل بعض البدهية يفترض لأنه في بيئة ما تتفقى في الدين فالمهم أنه لأول وهل كان انطلت عليه مقولة هي قيلة قبله وظن أنها حق أن عيسى عليه السلام إنما هو من المصلحين وأن وصف النبوة ورسالة أنه هو بمعنى النبوة ورسالة لغوية بمن أرسل إلى بني إسرائيل يعني بعث فيهم بعثاً لغوياً وهكذا فهذا يعني الأول وهلة قبل أن يبين له وجه حق الشبه عنده موجودة فهذا يمكن يبدو لي مثال ما يقصده الشيخ هنا أنه إذا وجد مثل هذه الحالة يتعجل في حقه في الحكم عليه نعم هو ارتكب كفرا ارتكب مناقضا للإيمان موجب للذدة لكن يحتاج في الحكم عليه بعينه إلى الشروط وانتفاء المعاناة نعم ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء ومنهم من قال لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب وإنما تقتل رجالهم وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وجعلوا الكفر الطارئة كالأصلي والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطارئة أغلظ لما سبقه من الإسلام ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب الشيخ الفاني والزمن والأعمى ولا يقتلون في الحرب وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة فإن قيل بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقراً بالشهادتين كما يقتل الزان المحصن وقاتل النفس كما يقتل الزان المحصن وقاتل النفس وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن الإقرار بالشهادتين هذا مبدأ مجمل يعني لا شك من ثوابت الدين أن مفتاح الدخول في الإسلام هو شهادة الليلة الله محمد رسول الله وأن من شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله جرى له أحكام المسلم من الحقوق والواجبات هذا من حيث المبدأ لكن أيضا جاءت قواطع النصوص والأدلة والإجماع عند السلف أنه قد يوجد من يقول بهاتين الشهادتين ثم يعمل أو يقول ما يناقضهم والراقع يجبث ذلك خاصة بعد ظهور البدع المغلضة أو الشكيات في طواف من الأمة فهناك من يشهد لا إله إلا الله من محمد رسول الله ثم يدعو غير الله فهل استقر على الشهادة خرج دخل من باب وخرج من الباب الآخر تماما فهو دخل بمقصد الشهادتين وخرج هذا هذا ردة ولو قالنا أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه لا يمكن أن نقول أن القول بها مطلقاً لا بد أن يقبل هي, هي, هي تتضمن وتستلزم أمور ضرورية شهادة الليلة لله رسول الله تعني عبادة الله وحده وتجنب الشرك تعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع شرعه تعني اكتزام اركان الإسلام وواجبات الإسلام هذا معنى لا إله إلا الله محمد الرسول الله فإذا إنسان ادعاها ثم خرج عن مقتضاها فقد خرج منها وهذه هي الردة ليازمنا الردة أن ينكر الدين بالكلين كما هو معروف الردة تكون بنواقض الإسلام ونواقض الإسلام لا تتناهى حتى هنا عدها بعض إمة الإسلام بعشرة هذا لا يسر بالحصر على سبيل جمع موضوعات الردة موضوعات الردة جمعها في عشرة ولا ممكن تجعلها مئة وألف ممكن تجمع العشر في خمسة أو في ثلاثة أو في ناقضين فإذن الأمر يعني لا يوخذ على مجرد يعني الظاهر بدون التأصيل الشرعي الذي تكفضيه قطعيات النصوص نعم أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام فإنه لا تقبل توبته وإنما تقبل توبة من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد على قول طائفة من العلماء منهم الليث بن سعد وأحمد في رواية عنه وإسحاق قيل إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره وليس هذا كالطيب الزان وقاتل النفس لأن قتلهما وجد عقوبة لجريمتهم الماضية ولا يمكن, ولا يمكن تلافي ذلك طبعا ينبغي النفع منه لا ليس هناك التلازم بين القتل والردة هذه مهمة ليس كل من من وجب في حقه القتل يكون مرتد بل اكثر من يجب قتلهم ممن يعملون يعني اعمالا تستوجب القتل اكثرهم ليس مرتدين في القصاص وفي سيد الزاني وفي بعض وجوه يعني الحدود بالكثير من الحدود والتعازير التي تستوجب القتل لا يعني أن من قتل فيها يخرج من الملة بل كثير من أهل المعاصي الذين استوجب معاصيهم القتل كالثيب الزاني والمحارب وغيرهم إذا تضمن ذلك توبة عندهم من الله عز وجل كان القتل تطهيراً له من ذنوبه كان الحد تطهيراً له من ذنوبه نعم وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه والله أعلم فإن خرج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حصال زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربه قيل قد خرج أبو داود حديث عائشة بلفظ, بلفظ آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل, ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا كما يقوله علماء أهل المدينة مالك وغيره والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام وقد تحمل على ظاهرها ويستدل بذلك, ويستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين فمن ارتد وحارب فعل به ما في الآية ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عنه وكذا قال طائفة من السلف إن آية المحاربة تختص بالمرتدين منهم أبو قلابة وغيره وبكل حال فحديث عائشة ألفاظه مختلفة وقد روي عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا وحديث ابن مسعود لفظه لاختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته ولكن يقال على هذا إنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه القصال الثلاث فمنها في اللواط وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن وقد روي عن عثمان أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع فذكرت ثلاثة المتقدمة وزاد ورجل عمل عمل قوم لور ومنها من أتى ذات محرم وقد روي الأمر بقتله وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن ومنها الساحر وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف وذكر أن الصحيح وذكر ان الصحيحه وقفه على جندب وهو مذهب جماعه من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد واسحاق ولكن هؤلاء يقولون ولكن هؤلاء يقولون انه يكثر بسحره فيكون حكمه حكم حكم حكم المرتدين فعن أكثر صور السحر تقتضي الكفر قد يتوسع بعض الناس وبعض العلماء في مفهوم السحر والساحر لكن ومع ذلك يبقى الأصل أن الأصل في السحر هو الاستعانة هو ما يؤدي إلى الاستعانة بالشياطين وعمل أشياء تناقض الدين هذا هو الأصل لأن السحر بمعناه الحقيقي بمعناه الاستلاحي شرعا لا يمكن يتأتى إلا من إنسان يقع منه ما يناقض الدين وإن توسع الناس في مفهوم السحر فهذه مفاهيم أخرى يعني بعض صور الدجل اللي هي شعوذة لتمويه لا يكون فيه استخدام للشياطين وشياطين الجن ولكنه يكون فيه نوع من استعمال الخوارق أو المخرقة أو الشعوذة التي هي أعمال فيها نوع من الخفاء على غير الخبير فيها هذه وإن دخلت فيه مفهوم السحر على سبيل العموم إلا أنه ليست للسحر الحدي المفهوم شرعا السحر الذي جاء ذكره في النصوص والمفهوم عند الصحابة هو السحر الذي يكون فيه شرك وأن الساحر لا يرتقي إلى درجة يكون ساحر إلا إذا عمل الشركيات أو أمر بها أو وقع منه ذلك جميعاً فعلى هذا يكون قتل الساحر والأصر قتل الساحر والأصر وهذا يعني في, في, في كثير من الأشياء التي يكون فيها تعريف أو تحديد معنى أو إطلاق الحكم. لأنه على الأغلب والعموم ولهذا فإن الذين قالوا بأجوب قتل الساحر ولا يترددون في ذلك سواء من الصحابة والتابعين أو غيرهم إنما يقصدون ذلكم الذي يستعمل الشركيات ويعني يمارسها ويظهرها للناس ويأمر بها وانحو ذلك والذين كان عندهم نوع من الاستثناء من بعض علماء المذاهب في أنه لا بد من التفصيل في قتل الساحر يقصدون أن هناك صور من الشعولة والدجل لا تكون في السحر الشركي وتسمى سحر لا. شيخ بعض الصور الأخرى من الشرك الأصغر صور الدجل أو ليست بشرك هي مثلا استخدام بعض الـ يعني الـ الصور التمويه لتكون من المشعودين بعض الحركات لتكون قراء على امراض معينة استعمال بعض الإشارات والأصوات لكون دلائل على أو الاستعانة بالجن دون شرك إخبار عام امر مغيب عنه لكنه ليس من الغيب الأكبر تأتي به الجن اخبار إنسان مثلا بينه وبينه في بلاد أخرى آلاف الأميال أو أحوال معينة أو الكشف عن أمور هي من عالم الشهادة ليست من عالم الغيب لكن تأتي عن طريق الجن مما لا يستطيع الإنس هذا نوع من الشعوذ والدجن ويفهمه بعض الناس على أنه سحر وهو ليس من السحر الخارص الذي يكون فيه الشرك نعم هذا الشخص قد يستعمل الشركة ولا يستعمله لكن نحن نقول في هذه الصور ما عندنا دليل على أن يستعمل السحر فكثير من المشعودين هم دون السحرة والدجالين هم دون السحرة وقد استخدمون الجن نبقى على الخلاف في استخدام الجن هل هو يصل حد الكفر أو لا يصل هذه مسألة وخالها خلاف وبدعه من كبائر الذنوب وهو حرام قطع لكن هل يصل إلى حد يكون سحر ويصل إلى حد هذه مسألة فيبقى الخلاف بهذا في فإذا نقول إنعى ومع ذلك هذه الصور بعض العلماء يدخلها في منظومة السحر والسحرة فهذا توسع في مفهوم السحر أما السحر الذي هو استعانى بالشياطين الذي هو الوقوع في الشركيات ولا يقع فيه الساحر إذا, إذا أهانى المصحف أو أهانة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهانة مقدساً يقتضي وقوع في الردة أو دبح لغير الله أو نذر إلى آخره مما هو معروف عند يعني من لهم خبرة بالسحرة فهذا هو السحر الساحر الذي يجب قتله وهو الذي ارتكب الردة نعم الجن في هناك الجن صالحون يستخدمونه في عظيم هذه بالحقيقة ما يصحيضها صعبة كما يقول لأهل الخصاص شف الجني مهما كان صادق إذا تعاون مع الإنسي فقد وقع في كبير من كبار الذنوب فهو فاسق قد يصطق الفاسق قد يصطق في بعض حواله فالقاعدة إن الاستعانة بالجن حرم هذا القاعدة لكن قد يكون لها استثناءات نعم كما حدث من بعض السلف وهو نادر أكثر ما يشتهد عند طلاب العلم أو بعض طلاب العلم والرقاة شيخ الإسلامية حينما كان يستنطق الجن ويطلب منهم ما فيه نفع للإنس او رفع آداء عن الإنس استنطاقاً بيناً وأنه أحياناً يعني يقولون يطلبهم عند الحاجة هذه أول شيء أن الناس يوسعوا فيها أكثر من كان عليه شيخ الإسلامية والأمر الآخر أنه يعني هذه تأتي بدون طلب هذه تأتي عارضة ومر عارضة ولو حدثت لأي قاري أو أي راقي أو أي شيخ أو طالب علم بأن نطق الجن عنده وعطاه فائدة فهذه مسألة عارضة يعني وإن كنت أرى أن ذريعه لبضعه لكن ومع ذلك نستطيع نحرمها قطعا أما أن يكون بين الراقي والمشعود والدجال عهد بين الجن وأن يكون بينهم بينهم اتفاق أن يفيدوه عند الحاجة في بعض الفوائد أن يعطونه اخبار بعض أحوال المرضى أن إذا احتاجهم من استدعاهم فهذا هو الحرام قطعنا هذا باب من أبواب الفتنة ولا يجوز التسهل فيه لأنه ليس أمر عارض هذا متعمد ونعرف أن هناك من الرقاط الصالحين من وقعوا في غوائل هذه الفتنة لكنهم فتن تأملوا من تعرفون منهم هذه نوع من الدجل والشعوذة لكن هل يصل حد السحر الشركي هذه مسألة طبعا فيها نظر إذا ما استعام بالجن في أمور سلكية فتكون هذا من البدع وكبائل ابنه يكون من البدع وكبائل ابنه فعلى هذا كلمة أن الجن صادقين وغير صادقين هذه نوعا من يعني التبرير أو جن صالحين الجني متى ما عمل معك مع هذا العمل فقد وقع في ما يخالف الشرع فوقع في معصية فهو أنت وإياه عصات تسميه صادق وتسميه صالح هذا شيء راجع لك لكن هذا ما يصح في الموازين الشرعي فك السحر بالسحر من أحد المشايخ كتاب يجيز فك السحر بالسحر تجيز ولا يفصل هو فك السحر بسحر على هذا المعنى الدقيق الاستلاحي لا يجوز هو الآن الناس لهم طرائق عديدة في فك السحر فبعضها يصل إلى فك السحر بسحر وهذا حرام قطعا وبعضها إلى أن يكون فك السحر بما هو دون السحر من بعض الألوان الشعوذة والتخرصات والدجل هذا قد لا يكون كفر قد يكون كفر غير مخرج من ملة وهو من كبائر الذنوب من البيداء العظمى فك السحر بالأسباب الشرعية والمادية والعلمية هذا جائز جائز لأنهم من التذاوي اللي أمر الله به فك السحر بالرقية فك السحر بالأدوية بالأشياء التي ثبتت عند المختصين من أطباء أو غيرهم أنها تنفع في تخليف السحر أو فكة المعروف أن بعض أنواع السحر تنفع فيها الأدوية النفسية تعالت في أطباء عند عيادات النفسية وهذا ثابت وهو صحر أن الله هذا وجل جعل هذا سبب لهذا بل أن وهذا سنناقش إن شاء الله من مع بعض المختصين أن أتصور أن أغلب أنواع السحر إذا لم يعالجها العلاج النفسي فيخفف بإذن الله يخفف أثارها والله أعلم نعم يبدو أن دخلنا في موضوع من الموضوعات الساخنة نعم نعم أو الراجح أنه يستتاب الراجح أنه ساخر يستتاب يعطى فرصة لعله يتوب وبعض العلم يقول لا يستتاب بعض الصحابة ما استتابوا ساخر لكن الراجع أنه يستثاب لسببين سبب الأول أنه الآن اختلطت مفاهيم السحر والساحر فيحتاج أن نتثبت فالستثابة فيها مجال للتثبت والأمر الثاني أنه الآن يعني هذه الأمور مما يعمت به البلوى في كثير من البلاد الإسلامية التي فيها الجهل فيحتاج الأمر إلى في الفعاد الصحابة الأمر بين ويطاق أمر السحر إلى إنسان يعاند الدين في بعض البيئات الأمر غير بين ما يفرقون بين السحر وبين الأمور المشروعة نعم ومنها قتل من وقع على بهيمة وقد ورد فيه حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر وقد سبق ذكر ذلك مستوفى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 وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى, كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله ولم يقسله بذلك وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه ومنها ما روي عن صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ابوي علي خليفتين فاقتل الاخر منهما خرجه مسلم من حديث ابي سعيد وقد ضعف العقيلي احاديث هذا الباب احاديث هذا الباب كلها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من اتاكم وامر من اتاكم وامر وامركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا وفي رواية فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عرفجة ومنها من شهر السلاح فخرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهر السلاح ثم وضعه فدمه منه أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص واتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه فدخل المولى على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه فأخذه مولاه فقتله وقال صحيح على شرط الشيخين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد وفي رواية ومن قتل دون دمه فهو شهيد فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل هذا مذهب الشافعي أحمد وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا فيه روايتان عن الإمام أحمد وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتل ابتداء ودخل على ابنه ودخل على ابن عمر لص فقام إليه بالسيف صلتا فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديده قال اقتله بأي قتلة قدرت عليه وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولا هاربا من غير جناية منهم أيوب السختياني وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدار حرمك فمن دخل عليك حرمك فاقتل ولكن في إثناده ضعف ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا ومن المالكية من قال ان تكرر ذلك منه أبيح قتله واستدل من ابا حقت له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب في حق حاطب ابن ابي بلتعه لما كتب الكتاب إلى أهل مكه يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ويامرهم باخذ حذى ويامرهم باخذ حذرهم فاستاذن عمر في قتله فقال انه شهد بدرا فلم يقل إنه لم ياتي ما يبيح دمه وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدراً ومغفرة الله لأهل بدر وهذا المانع منتفن في حق من بعده ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أباه فاقتلوه وروي مسندا من وجه آخر لا يصح قوله إنه شهد بدرا لا شك إن هذا هو التعليل الظاهر في عدم قتل حاطب نبي بلتعه رضي الله عنه لكن ليس هناك دلالة على أن هذا هو السبب الوحيد ربما يكون هذا أعظم سبب في عدم قتله ربما لولا لم يجد هذا السبب لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني إجراء آخر في التثبت من حاله استفاء الشروط وانتفاء الموانع لأن ذكر هذا السبب هذا هو الظاهر وهو سبب يعني من الأسباب التي يدرى بها الحد عن المسلم قد يكون لو لم يشهد بذرا لكان له أيضا من المعاذير ما يمنع من وجوب قتله الله أعلم نقف عند هذا لأصل الإيمان يعبر عنه تعبيرات كثيرة أحيان يقصد بأصل الإيمان أركانه ووصوله وثوابته الكبرى وأحيان يقصد بالإيمان حقيقته وأحيان يقصد بأصل الإيمان, الإيمان حد الأدنى الحد الأدنى من الإيمان فكلها معاني لأصل الإيمان يقول ظهر مؤخرا كتاب سمام بالفرقان الحق زعى مؤلفوه أنه بديل للقرآن وأبدت إحدى الدول العربية استجادا استجادها لتدريش هذا الكتاب فأنا حكم هذه الدولة شيء ما علمته ولا اطلعت عليه ما أعطي الله أصلا القرآن لن يتعرض للتبديل ولا التحريف ولا الزيادة والنقص حتما وهو محكوم بحفظ الله له لكن هذا الذي حصل يحتاج إلى تثبت على أي وجه الحصب يعني هذه الدعوة قصتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من تزوج الرأة به فهل قتله من هذه الاستلال معلومة الدين بضرورة نعم هذا من ناحية ونحية الثانية أنه لشناعة العمل هو مثل سب الدين يعني أمر شنيعا لا يقبل في بعض لكن هل قال مرتد أو عقوبة الله أعلم أنا أدري هل هو مرتد أو عقوبة هل يقترده عقوبة الظاهر والله أعلم أنه لا يقترده هل في بعض دورات البرمجة العصبية في بعض دورات البرمجة العصبية الستيع المشي على الجمر وهل يمكن يقولنا هذا من الدجل نعم هو نمط من الدجل والشعوذة وهي فتنة الناس حتى لو كان له بر علمي عند صاحبه حتى لو كان له بر وليدعي عندي أنه فعلا هذا بديدة مرآن ونتيجة وليكن هذا مصدر فتنة ومصدر ترويج للشعوذة وذريعة للشعوذة والدجل فلا يجوز إطلاقاً الانسيق أمام هذه الترهات وهي ضرب من الشعوذة الشعوذة بابها واسع يقولنا نتدث مؤسسة هل يجب علينا أن نقرر بما أنكره أم نكفي الشهادتين طبعاً هذا إذا حصل لقدر الله لابد من جراء يعني الشروط وانتفاء الموانع وعني الشخص ما يصح فيه الكلام النظري لأن هذا يجريه يعني أهل اختصاص القضاة ورصخهم في العلم وولاة الأمر وهل نصراني إذا أسلم يكفيه نطق الشهادتين من قارة النورة عيسى عليه السلام؟ بل يكفيه ابتداءً أي انسان مرتد كافر أصلي يهودي نصراني يكفيه ابتداءً أن يشهد الليلة إلى الله محمد رسول الله ثم بعد ذلك يطالب والدخول الدخول في الإسلام شهادة الله إلى الله محمد رسول الله وهي تتضمن بالضرورة أركان الإيمان وأركان الإسلام والإيمان بالنبيين بما, بما فيهم الإيمان بعيسى عليه السلام فهذه أمور جداً لا يستنطق بها المسلم الجديد لعب الوهلة فيأخذ الدين تدريجا كما كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحاب والتابعين وكل من يسلمون جدد يعني يحتاجون لهم إذا شهدوا الليلة الله محمد رسول الله فهم قابلوا الإسلام قابلوا أركانه وفرائضه وواجباته وأخباره فيبلغون ما تدركه مداركه على التدريج الله أعلم نسأل الله لجميع التوفيق وصلى الله عليه وسلم وبركاته على آله وصحبه أجمعين انتصفنا من حديث لا يحل دمر من الإسلم إلا بإخداء ثلاث معلم نكمله اليوم صفحة 325 لماعهم طبعا التي بين يدي قال واعلم أن هذه الحديث طبعا قبل أن نبدأ القراءة أحب أن ننبه إلى الفقرة التالية ومؤداها الجمع بين الحديث حديث لا يجمع النص لم يحد ثلاث وبين النصوص الاخرى التي ثبت انها يعني يحل بها دم كثيرين من من قالوا اقوالا أو فعلوا افعالا غير الثلاثه المنصوص عليها الجملة خلاصة خلاصه الامر ان الدين ومنهم بالرجل في هذا الحديث على قاعده الجمع بين النصوص وفقوا في الجمع وهو أن كثير من الصور التي استباح فيها دمًا فعل أو قال شيئًا مما ذكرت الصور السابقة الصحيح منها جميع هذه تندرج في الثلاث تندرج في الثلاث خاصة الـ يعني الـ الخروج مفارقة الدين والخروج عن جماعة هذه يدخل فيها أكثر الصور التي ذكرها الشيخ وسيدكرها فيما بعد يعني سب الدين سب الله عز وجل سب الرسول صلى الله عليه وسلم ترويث المصحف هذه كلها أمور تستوجب القتل تدخل في المفارقة للدين والخروج على الجماعة أيضا يعني قتل جواز قتل المحاربين المفسدين في الأرض الخارجين على الإمام تدخل في المفارقة للجماعة فإذن القصد من المقطع التالي هو الجامع بين النصوص وبيان ما يدخل وما لا يدخل من الصور التي سبق ذكرها ويلحق ذكرها نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى واعلم أن من هذه الأحاديث المذفورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر كحديث من ضرب أباه فاقتلوه وحديث قتل السارق في المرة الخامسة وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث بن مسعود إذن الصور السابقة واللاحقة منها ما لا يصح فيه بليل ما لم يصرح فيها الدليل فهذا ما بدأ نقف عنده ومنها ما يصرح منه الدليل وهذه تدخل في عموم الثلاث يمكن يوزعها على العموم الثلاثة التي يستباح فيها دم المؤدم منفع الأوقات نعم وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث قصال. إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين هذه الصورة تندرج فيها كثير من الأحوال التي يستباح فيها الدم وهي لم نص عليها في الثلاث تدخل في القاعدة الأولى أو في الأصل الأول أن تارك دينه ويفارق الجماعة نعم. وإما أن يزني وهو محصن وإما أن يقتل نفسا بغير حق فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا, ب... إلا بأحد ثلاثة أنواع ترك الدين وإراقة الدم المحرم وانتهاك الفرج المحرم فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أن الزنا أنه الزنا بعد الإحصان وهذا والله أعلم على وجه المثال فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر وهو كون الفرج لا يستباح بحال إما مطلقا كاللواط أو في حق الواط كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه هذا هو محل النزاع بين العلماء والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصى والمبايعة لإمام ثان ودل الكفار على عورات المسلمين هذا هو محل النزاع هذا يدخل في سفك الدم الحرام ويدخل أيضا في جانب تارك ترك الدين ومفارقة الجماعة بعضها يمكن حاق بأصلين وبعضه يمكن الحاقه بالأصول الثلاثة لكن بينها تدافل يعني بعض الصور تدخل في ترك الدين وفارقة الجماعة وتدخل في سفك الدم الحرام والسفك الدم قد يكون بالفعل وقد يكون بالتحريض وقد يكون بالتواطئ كما سيأتي في الصور الأخرى نعم وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟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 والثاني بالفساد في الأرض ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزنا فإن ذلك كله فساد في الأرض وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده ثمانين وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقلف الموجب لجلد الثمانين ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتبار في الظروف قال إن أحدكم يقوم إلى ابن عمنه يعني إذا شرب فيضربه بالسيف وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك فكان يخبئها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمضان للقتل مقام حقيقته لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمر لأنه قد ترك بذلك دينه لأنه أتى بنقر وهذه وهذه تشكل على كثير من الجهله وال يعني أصحاب نزعة الرجاء والمنافقين والمنافقين يستغل كثير من, من الذين يريدون أن نشكك الأمة في ثوابت الدين فيعني هنا يرفعون شعار من شهد الله إلى الله محمد رسول الله يُعصن دم مطلقا وهذا علم الباطل لأنه قد يشهد الله إلى الله محمد رسول الله ثم يأتي بما ينقضها بما ينفيها ولذلك هذه الثلاثة التي ذكرها أنبي في حديث بن مسعود هي في من يشهد الله إلى الله محمد رسول الله لا يحل دم رئم مسلم إلا بإحدى ثلاث فحل دمه وقال التارك لدينه معناته أنه يترك دينه بعد الشهادتين فارق الجماعة. فارق الجماعة وهو نوع من ترك الدين يصل أحيانا إلى حد الردة إلى حد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناقض للدين للإسلام وأنه ومع أنه مسلم يسمى مسلم ابتداء لكنه دخل بالإسلام بالشهادتين وخرج من الإسلام بما يناقض الشهادتين وهذا من ثوابت القواطع الدين التي لا يجوز للمسلم أن يشق فيه إنه نواقض الإسلام نهد في الكفار الخلص نواقض الإسلام وهي كثيرة وكثير منها مجمع عليه هي تنقض إسلام من يشهد الليلة الله محمد رسوله قل لما يقال لليهود أتى بناقض للإسلام والنصران والمجوس والمشرك ما يقال أنه أتى بناقض الإسلام هذا بدهي ولا شك فيه إلا جاهل أو, أو, أو إنسان في قلبه مرض فمن هنا يجب أن تحرر هذه المسألة على هذا الوجه لنرد على الذين يرفعون دعاوى الآن إنكم تتسلطون على المسلمين أو الذين يعملون الشركيات عند القبور والذين يعملون كذا وكذا والذين لا يقلمون شعائر الإسلام بالبتة وهم يشهدون إلا الله ونمحمد رسول الله نقول لأنهم قاءتوا بما يناقض دعواهم لسنا الذين يناقضون أخرجناهم هم دخلوا من باب وخرجوا من الباب الآخر لطوعهم فيأتى أي مسلم يأتي بناقض خرجا من مقتضى الإسباب. نعم حسن الله إليك شيخ هل لابد من انطباق الوسطين جميعا ترك الدين مفارقة الجماعة إلا ما يلزم لأنه في باب النصوص ورد أن الدين بدون ترك الجماعة وفي باب النصوص ورد ترك الجماعة وحده فهو يمكن يلزم من أحدهما الآخر في كثير من صورها فقط مثل الإسلام والإيمان نعم وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القادورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج, مما يخرج من الدين وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجاً عن الدين كان عنده كثرة الشهادتين وإنكارهما ومن لم يره خروجاً عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين نعم داعيه للبدعة مفسد في الأرض وتارك لدينه مفارق للجمال إذا دعا إلى البدع أما إذا ما دعا فأمره يكون أسهل نعم وهو ذريعة ووسيلة إليه فإن استخفى بذلك ولم يدعو غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم هذا تحد الصورة في كل زمان في زماننا هذا أناس كانوا لما كان للسنة هيبة وكان الـ يعني الـ الناس لا يجرؤون على الطعن في السنة واهلها. كان هناك يعني منافقون لهم بعض المواقف والمقالات والكتب يتنصلون منها بكل دريعة لما يستطيعون من التأولات ويعني التمحلات إلى آخره فلما يعني ذر قرن الفتنة والنفاق والتشكيك في الدين في العصر هذا أو في الأيام هذه وجدناهم يقدون قافلة هدم الدين قبل عشرين سنة كانوا يلذون بأي وسيلة من اللود من من محاولة التهرب مما قالوا ومما كتبوا وأن هذا كلام لا يقصد به ظاهره فلما تحيث لهم فرصة كانوا في طليعة المنافقين الذين بدأوا يستهدفون دين الأمة وتستهدفون يعني قوتها وعزتها وأصولها التي التي هي مقومات العزة للأمة خاصة في هذه البلاد يسخرون بكل ما يقدس الأمة بكل ما تعتقده بكل ما تدين به في الاعتقاد والقول والعمل ويجعلون هذا من أسباب كما يقول الغلو وإلى آخره ويستغلون كل حدث في تجريم الحق أهل فهذا نوعا من الخروج عن الجماعة والخروج عن مقتضى الدين الصريح نعم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم وقد اختلف العلماء في حكمهم فمنهم من قالهم كفار فيكون قتلهم لكفرهم ومنهم من قال إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكثيرهم لهم وهو قول, مالك وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا وأجاز الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم ومنهم من قال إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا وهو نص أحمد وإسحاق وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه كما روي عن علي وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال لو, لو قتل لكان أول فتنة وآخرها وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال يعني كان يصلي لكن كان بدأ منه ما استوجب قتله نعم خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره فيست فيستدل بهذا على قتل المبتجع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث بن مسعود بهذا التقدير ولله الحمد وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا إنها منسوخة بحديث بن مسعود وفي هذا نظر من وجهين أحدهما أنه لا يعلم أن حديث بن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها لا سيما ابن لا وابن مسعود من قدماء المهاجرين وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شهر بالخمر في المرة الرابعة طبعا أيضا, أيضا لا, لا يمكن القول بالنصف ما دام يمكن الجمع بالنصوص إلا كان هناك دليل عن نصف بين. نعم أما إذا ما هناك دليل عن نصف دليل مبين فما يمكن الجمع بين النصوص فلا يبدع النسخ ومن هنا الجمع بين واضح و ظاهر بل انه كما يقول في في يذكر الشيخ في الوجه الثاني ان ان الامر الخاص لا ينسخ العام بل يفسره ويبينه نعم والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام يعني لا ينسخه لكن يبينه يفسره يفصل فيه الخاص في مثل هذا المقام عبارة عن تفسير عبارة عن بيان للعامر عبارة عن, عن يعني تفصيل للعام. لأن العموم يدخل فيه جزيات لا تتناهى نعم أول شيء الحديث ضعيف ولذلك أنا ما حاببت أن عنده لكن كان يعني يقول له أن هذا الذي أتى بما يقتضي قتله وهو يصلي لو قتل يعني انقمع المنافقون وحال هذا بين الناس وبين الوقوع في أمرٍ يعني يخبئونه على الدين يكون فيه ردع لمن يأتي بعده أن رجل يصلي ظاهره أنه من المسلمين ومع ذلك يقتل يجعل الناس يعني يستعظمون أمر الدين ويخافون من أن يجرى عليهم مثل هذا الحد لكن هذا الحديث نظرا لأنه ضعيف والوقوف عنده وحيانا يكون نوع من ضعاة الوقت نعم والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين فلا يبطل الظاهر حكم النص قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقث رجل كذب عليه في حياته وقال لحي من العرب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة وفي بعضها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 وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده ماريا وكان الناس يتحدثون بذلك فلما وجده علي مجبوبًا تركه وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية فزال السبب المبيح للقتل وقد عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود وغيره ليس له ذلك كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحي وأما غيره فليس له ذلك لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له فقال له أبو برزة ألا أقتله يا خليفة رسول الله فقال أبو بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطع ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربع ثم قتل في الخامسة والله تعالى أعلم البدعة المغلبة هي البدعة المغلبة التي كفرية البدعة الكفرية هذه المغلبة لأنه في بدعة دون الكفر وفي بدعة كفرية مثل دعوة إلى القول بخلق القرآن إنكار الرؤية إلى إنكار الصفات لله عز وجل الدعوة إلى بدعة الشركيات عند القبور هذه بدعة مغلبة وقد تدخل فيها البذع التي هي قريبة من الشرك أو التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهياً صريحاً من مثل اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها هذه ربما تدخل في البذع المغلبة لأنها معاملة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إطراء النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت اليهود والنصار git وكانما كانت في بعض صورها لا تصل إلى حد ديناه w boost於 epa Đex 마 Lewis futa ten dual繫 welle hd ba jen bob cura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 بدل ذكر الجار وخرجاه أيضا بمعناه من حديث أبي شريحن الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة فقوله صلى الله عليه وسلم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 ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن أحدها قول الخير والصمت عن ما سواه وقد روى الطبراني من حديث أسود بن أسرم المحاربي قال قلت يا رسول الله أوصني قال هل تملك لسانك؟ هل تملك لسانك قلت ما أملك إذا لم أملك لساني فقال هل تملك يدك قلت فما أملك إذا لم أملك يدي قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تفسط يدك إلا إلى خير وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان كما في المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لأن اللسان هو المعبر عن ما في القلب هو ما في القلب لا يمكن أن يعلم لكن مظاهر ما في القلب تكون خلال اللسان وكذلك الجوارب لكن لسان هو أصدق وسيلة للتعبير عن في القلب نعم خرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه يخزن بمعنى يحفظ يكتم, يكتم لسانه ويحبسه نعم وخرج الطبراني من حديث معاد بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجى وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعها الله بها درجات وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وخرج الإمام أحمد من حديث سليمان بن سهيم عن امه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا من الجنه حتى ما يكون حت حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها ابعد من صنعاء وخرج الامام احمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليتكلموا بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يسوي قوله والصمت عنه بل إما أن يكون خيرا فيكون مأموراً بقوله وإما أن يكون غير خير فيكون مأموراً بالصمت عنه وحديث معاذ وأم, وأم حبيبة يدلان على هذا وخرج ابن أبي الدنيا حديث معاذ بن جبل ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ تكذتك أمك وهل تقول شيئا. إلا وهو لك أو عليك نعم قبل أن ننتقل للفكرة التالية علوم هذه النصوص أشرت إلى معنى يحتاج إلى وهو الإشارة إلى أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بعد من إن من رضوان الله فيكتب له فيها الأجر العظيم أو من صخط الله فيعاقب العقوب التي ذكرت جاء توصافها هذه العبارة تحتاج إلى ما معنى لا يلقي لها بال هذه لها عدة احتمالات منها أن يكون القصد أنه لم يتدبرها لم يقف عند معانيها ليعرف ما تحتمله من معنى يعني كأنه يجريها إجراءا ظاهرا دون التأمل دون التدبر لمعنى لا يعني أنه يقول كلمة لا يفهمها ابدا أو كالذي يهدي لا لكنه لم يقف عند معناها لم يتدبرها لم يعني يقف عند التفاصيل ما يتلقتب عليها وإلا فأن الرجل إذا قال الكلمة يجرى عليها أكيد أنه ما قالها إلا عن قصد وإرادة لو قالها من غير عقل أو يهدي أو كذا ما صار لها عليها حساب لأنه مرفوع عنه قلم لكن هذا إشارة إلى أن المقصود لا يلقي لها بال بمعنى لم يتدبرها لم يعني يقف عند معناها لم يقصد القصد الذي يكون عليه هذا الأجر العظيم أو الثوابل أو الجزاء أو قصد العقاب والمعنى الثاني إنه تأتي الكلمة في درج الكلام بمعنى أنه سنتكلم يكثر من الكلام أو يقل فتأتي الكلمة في سياق كلام هي مفيدة لك قد لا يقصدها وإن قد لا يقصد فائدتها أو ضرارها بقدر ما يكون تساهل تساهل في التعبير خاصة في اللي تكون عليه الوعيد اللي هو الكلام في الأمر من باب التساهل كإنسان يريد مثلا أن يضحك الناس أو يقلد المستهزئين في يستهزئ مثلهم أو هذا معنى لا يلقي بال خاصة ما يتعلق بالكلمة التي يهوي بها يكون من باب التساهل عدم الجد في النظر في الأمر عاد المراعاة الخوف من الله عز وجل أو خشية الله وهذا المعنى وارد وهذا معرض وربما يكون كله يرد على حال وهذا يرد على حال والله أعلم وقد قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه والملك عن يمينه وروي من حديث حذيفة مرفوعا إن عن يمينه كاتب الحسنات واختلفوا هل يكتب, هل يكتب كل ما تكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب على قولين مشهورين وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه لا يكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره فذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وعن يحيى بن أبي كثير قال ركب رجل الحمار فعتر به فقال تعس الحمار فقال صاحب اليمين ما هي حسنة ما هي حسنة أكتبها وقال صاحب الشمال ما هي سيئة فأكتبها فأوحى الله إلى صاحب الشمال ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتب فأثبت في السيئات تعس الحمار وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة وإن كان لا يعاقب عليها فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائث ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه وهو نوع عقوبة هذا الكلام فيه إجمال حقيقة يحتاج إلى شيء من التوظيف يعني يظهر الله على, على القاعدة الشرعية كل ما يسترع الإنسان إما الخير فيؤجر عليه وإما الشر فيأثم به ما بينهما وصد لماذا؟ لأن كل ما لم يكن خير فهو إن لم يكن شر محف فهو من الفضول من فضول الأمور التي نهي المسلم عنها حتى لم يكن شر محف مثل كالكلمة التي جاءت في المثال تعيش الكمار هذه العبارة هي من فضول الكلام وقد تدخل بعيضا من بعض الدعوة غير مشروعة لا ينبغي ندعو على دابته فالله أعلم إن هذا من باب البيان لا باب التقرير من باب البيان للوصول إلى النتيجة إنه أخيرا كما فيه آخر هذا الأثر استقر الأمر على إنه ما في وسط لا بد يكون كل ما يصدر على الإنسان إما خير وإما شر خاصة من كلامه الكلام ليس منك كلام لا يدخل في الخير ولا في الشر فما لم يكن خير فعلى أقل الأحوال هو من الفضول والمسلم منهي عنه يتكلم بالفضول نعم حتى أكلت وشربت إذا كان أكلت وشربت مبني على حمد الله وشكر والله يعلم ما في القلب الخبر الذي يتضمن الحمد والشكر فهذا يكون فيه أجر وإذا كان من باب يعني أكلت وشربت من باب الخبر الذي يخلو من حمد الله أو من باب بطر النعمة أو من باب المبوهات بهذا الأكل والشرب إلى آخره يعني هذا راجع إلى المقاصد في القلب حتى وإن كانت مقاصد دقيقة أكلت وشربت لماذا قلتها لماذا قلتها هل تسئلت فأجبت فهذا من يعني الأدب مع الناس اللي سألك تجيبه لو ما أجبته كنت سيئة الأدب إذا كان مجرد خبر فهل خبر تضمن الشكر لله ويعني الاغتباط بالنعمة فهذا تؤجر عليه إذا كان من باب مجرد يعني استظهار أنك أكلت وشربت هذا ما يخلو من شيء من الفضول والغرور وبطر النعمة فأكل نعم وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن نبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة وخرجه التلميذي هذه مسألة و... أخوان جدا في أدب المجالس لأنه لا يمكن يسلم منها أحد وهذا مما تعم به البلوى ليست المجالس اليوم تخص أحد دون, دون أحد ولذلك ينبغي أن نتنبه ما معنى لا يذكرون الله بعض الناس يظن أن هذا كون اسم الله يرد على لسانك ما شاء الله والله إلى آخره لا المقصود بذكر الله الذكر الذي يتضمن شيئا من إما قراءة القرآن أو الحديث أو قراءة كتاب نافع أو تداول شيء من العلم أو السؤال عن أمر الدين والفكر فيه أو التناء على الله والشكر له هذا معنى لا يذكرون الله لابد أن يتضمن المجلس شيئاً مما فيه هذه العبادات هذه العبادات ولو على الأقل من البحث العلمي هذا فيه شيء من ذكر الله لأن طلب العلم ذكر طلب العلم ذكر لكن يقول مثل ما يقول بعض الناس هذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا وعليكم السلامة الله وبركاته إذن فنذكرنا الله لا ليس هذا هو الموضوع هذا أمر يحدث بدون قصد يحدث بالبداية لكن الحديث هو التؤيد وتطبيقات أخرى وعن تطبيقات السلف أنه لا بد يتعود المسلم ويعود من حوله أنه كل ما يجلس لا بد يكون هناك جزء من الوقت يكون فيه موعظة ودعاء أو دعاء أو ذكر أو تلاوة قرآن أو أحديث أو نحو داري أو تناول شيء من العلم نعم كيف ما في أسمعه كفارة المجلس تقول كفارة المجلس كفارة المجلس نعم كذا الكيمة الذكر نعم وخرجه الترمذي ولفظه ما جلس قوم مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم الترة نقص الحسرة ما قبله نعم وفي رواية لأبي داود والنسائي من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اتجع مطجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة زاد النسائي ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة وخرج أيضا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجلسون مجلسا ليذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة وقال مجاهد ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتني من ريح الجيفة وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح النسك وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم وقال بعض السلف يعرض على, ابن آدم يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره وكل ساعة لم يذكر الله فيها ستقطع نفسه عليها حسرات وخرجه الطبراني من حديث عائشة مرفوعة ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا حسر عندها يوم القيامة فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه وقد روي عن ابن عباس قال إياكم وفضول الكلام حسب امرئ ما بلغ حاجته وعن النفعي قال يهلك الناس في فضول المال والكلام حسنت. نكرف عند هذا المقطع نتقل لدرسنا التالي لا يجوز لإضحاء الكذب ولو لإضحاك الناس إلا المعارير التي يتبين أنه ليس المقصود بها الكذب تشبه الكذب وليس تكذب شرطا يتبين للناس أنها ليس تكذب يعني شبيه بالألغاز يتكلم بكلام يعني مهم لكنه بعد ذلك يجل الحقيقة في نفس المجلس أما أدحاك الناس بالكذب فهذا مذنوب دخال السرور يعني ياتي لقصة خيالية ما ياتي هذا حقيقة يقع كثير يعني اللي تسمى حكايات تسمى يعني لها, لها عدة وصاف عند الناس أصنعون قصصا ليس لها أصب وهذه يعني الكلام فيها له وجوه لكن أنا ما أحكم لأن المسأل تحتاج تأمر إنه أحيانا وهو الغالب الناس يعرفون أن هذه قصص لا سلها أصلا وأن المقصود بها التلهي وتنضي الوقت وهذه تنسحب على أمور كثيرة في وسائل الناس اليوم في التمثيليات التي لا تحكي واقعا معين ثم التي تحكي واقعا معين أيضا هل يدخلها كذب من حيث أنها تقمصت الحكاية تقمصها أشخاص غير الحقيقيين إلى آخر هذه مسائل الحقيقة تشكل ولا عندي فيها جواب بين نعم انتقل إلى بواسطية نعم لا بس ألقي لا على أن نلقي بغير حساب ألقي يعني بمعنى لا اعتبار له من حيث الاهتمام مهم لا اعتبار له من حيث الحساب ومع ذلك يريد لأن بعضهم يرى أن هناك كلام لا عليه لا حساب عليه كما ذكر الشالح قبل قليل لكن هذا رأي مرجوح ليس هناك كلام لا يسجل إما في الخير وإما في الشر فعلى هذا محتمل هذا الكلام نقصد به القول الذي يقول أنه هناك ما لا حساب عليه ويحتمل أنه قصود يلقي بمعنى لا اعتبار الله فيدخل في الفضول المنهع الله أعلم يقول العلمة تحمل الحديث الوالدة في الأعمال اليسيرة التي عليها فراض عظيم كالذي أماط الشوك في طريق المسلمين تحمل على أن الأمر راجع إلى النيات وإلى ما في القلب من قوة الإيمان واليقين بوعد الله وأن العمل أحيانا الذي يستصغره الناس يكون عظيم بما يسحبه من العمال القلبية التي تصاحبه لو قال إنسان شيئا لصاحبه وهو يعلم أنه غير صحيح وأن الصاحب يعلم أنه غير صحيح ولكن أراد المنزاح بما حكم الأولى التورع عن ذلك في, في, في الحق ولو الصدق كفاية شاء يقول عنا ماذا يحمل عدم تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب ذات أنواط مع أنهم طلبوا كفرا بل طلبوا شركا وقالوا لأنهم جهلة وهو الحديث فسروا قول للصحابة حديث عهد كانوا من حديث العهد بكفر ودخول الإسلام فعذرهم لجهلهم والعذر والجهل من أكبر المعاذير التي تصرف يصرف بها الكفر عن المعينة يقول ظهر في بعض جوالات الكاميرا صورة رجل خرج من قبره بعد ثلاث ساعات للتشريح الطبي فوجدوه يتغير الشكل وغارت عنيه عليه علامات العذاب حكاية هل رأيتها أنت السائل وإذا رأيتها في من باب التمثيل والدجل أو عبت الشياطين والجن بالناس كل هذا وارد أما تكون حقيقة لا لا تكون حقيقة نبعث من قبره بهذا الصورة التي ذكره يخرج. ما تكون حقيقة لذلك لا سيما أنه قالنا على, يعني على, على وضع مشيء فهذا من مخارق ومن الدجل والكذب أو من عبث قد يكون فعلا من عبث الشياطين وصور هذا المشهد تصوير حقيقي لكن العمل من عمل الشياطين أو فسقت الجن يقول الأسؤال الأخير هل الشمس تدور حول الأرض؟ أو أن الأرض تدور على الشمس أو على أمسها في نفس الوقت كيف التوفيق بين الدل السمعية والقواطع العقلية التي تدل على أن الأرض هي التي تدور حول الشمس أول شيء هناك الدل قطعية يعني هناك توقعات والدل الشرعية ليست قطعية في عدم دوران الأرض الدل قطعية الدل, الدل الشرعية جزمت بأن السمس تجري وهذا هو اللي ثبت علمياً تجري مع دوران أفلاق عليها ما يمنع لأن الكون كله كما وصف الله عز وجل في فلك يسبحون والفلك هو الفضاء الواسع وإذا كانت هذه الأجرام تسبح فمعنى أنها تمشي بما فيها الأرض وأنها تمشي بمعنى أنها أفلاق يدور بعضها على بعض فلما نعن الأرض تدوب وتتحرك والشمس تدور وتتحرك كل كل كل جرم في مسار في مساره ولا مانع ان بعضها يدور على بعض ما في مانع النصوص واضحه ويعني المنطق العلمي يبين في الجمله ولا فيه اي تنافي لذلك ما يعني اظن من الاقرب إلى الأدلة الشرعيه أن الشان الارض تدور وان الشمس تجري وتدور هذا هو الاقرب الى الدين الشرعي وهو مثبت علميا تقريبا مع دوران الشمس هو اللي تقتضي العقل السليم لما تبين وجوه كثيره من وجوه يا او لما تبين أحوال من احوال الكون هو اللي تقتضيه يعني عداله النصوص العامه كون الشمس تجري وكون كل هذه الاجرام في ذلك يسبحون وكونها الفلك المعين المستدير والله عز وجل يكوّر الليل على النهار لا تصوّر تكوّير الليل على النهار فلا بدّ يكون من خلال دوران هذا التكوير تكوير ل banks جعله على شكل كورة فالليل يمسح الأرض على شكل مكوّر والنهار يمسح الأرض على شكل مكوّر ثم يتداخل الليل والنهار في جزء ويستقل كل واحد في جزء فهذه الدلالات العامة كلها تدل على دوران الأرض وأن الأرض كروية وإذا كانت كروية فهذا طبيعي أن تدور الطبيعي أن تدور لأن لا تستقر إذا كانت كروية إلا بدوران وشيخ الإسلامية تيمية ذكر بعض هذه المعاني طبعا ما ركزه على دوران الأرض لكن ركز على كروية الأرض وعلى على, على فلكية الأجرام السماوية كلها بما فيها السماوات ركز عليه وبيّن أيضاً بالأدلة الشرعية والعقلية بقدر ما في وقته من العلم هذه الأمور في كتاب الشرح حديث النزول الله أعلم أسأل الله عن جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبركة عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم نقرأ في جامع العلوم الحكم وصلنا أين 139 <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الامام بن رجب رحمه الله تعالى وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب كما في الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقس القلب وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسم وقال عمر من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر ثنوبه ومن كثر الظنوبه كانت النار أولى به وخرجه العقيلي من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف وقال محمد بن عجلان إنما الكلام أربعا أن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسأل عن علم فتقبر به أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك وقال رجل لسلمان أوصني قال لا تكلم قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو يسكت وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد وقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان وقال وابن منبه أجمعة الحكماء على أن رأس الحكم الصمت أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بريام هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته